eli الليل يا الليل يا إن كان قلبي معي ما اخترت غيركم إن كان قلبي معي ما اخترت غيركم ولا ربي هوا بدل امكان قلبي معي ما اخترت غيرك و و لا رضيت سواك ولا سواكم بالهوى أبدا لكنه راغب في من يعذب، لكنه راغب في من يعذبه لاك لكن نهو راغب في من يعذبه لاك لكن نهو راغب في من يعذبه وليس يرضى سواكم بالهوى يا ديدي يا ديدي يا ديدي يا ديدي يا ديدي